بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات قبحا فالموريات قبحا فالمغيرات قبحا فأدرنا به نقعا فوجقنا به جمعا إن الإنسان لربه لتنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحفل الخير شديد أفلا يعذن إذا تحفر ما في القبور وحسل ما في القدور إن ربهم بهم يوم رب لذل